اثنان. استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور اقرأ اقرئي. تعال تعالي قم قومي اجلس اجلسي كتب. أكتب. أغلق. أغلقي.